بسم الله من الشيب فاض بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات ما يفتح الله للناس من رحمة فلا منسك وما يمسك فلا موسیم سلى الله عليك فاننا دوت هل من خالق غير الله يرزقكم هل من Shabbat shalom أن تفقود، وإيكبوا كذبت رسل من قبل. وإلى الله ترجع الأمور <تصفيق> يا أيها الناس إن وعد الله خب فل تَدُ نَ تَقُ حيُ وَل چون الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات فَمَنْ زُيِّنَ لَهُ زُيُّ وَعَمِلَ بِالْفُرَاهِ حَسَنًا فإن أب نفسك عليهم حسرات والله الذي أرسل الزياح فتثير سحابا فتثير سحابا كذلك النشور، كذلك النشور، من. إليه يسجد الكل مطيب والعمل الصالح يرضى إليه يصعد الكلمة الطيب ومكر أولئك ويبور صدق الله